الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا ا ف ك ر افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن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 و ق ا ل و ا م ا ل ه ذ ا ا ل ر س و ل يأكل ا ل ط ع ا ا م ويمشي في ل أ س و لولا ا ق أ ن ز أنزل ل إليه ملك لولا أنزل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 تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات ج ر ي من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ويجعل لك قصورا بل كذبوا ب ا ل س ا ع ة و أ ع ت د ن ا لمن كذب ب ا ل س ا ع ة سهيرا إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها ت غ ي ظ ا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا موسوعه ا د النابلسي ي م ل ل ع د ا ل م ت ق و ن ك ا ن ت ل ه م ج ز ا ء ومصيرا ل ه ه م ف ي ا م ا ي ش ا ء كان على ربك و ع د م س ؤ و ل ا ويوم ي ح ش ر ه م م و ا ي ع ب د و ن ا ب ل ه ف ي ق و ل أ ع ل ت م الاسلاميه ت ؤ ل ا ء أ م هم ض ل ل ه ا ل س ب ي ل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 فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض ف ت ن ة أ ت ص ب ر و ن وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أ ن ز ل علينا ا ل م ل ا ئ ك ة أ و نرى ربنا لقد استكبروا في أ ن ف س ه م وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقرب و أ ح س ن مقيلا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 يا ويلتى ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا وقال الرسول يا رب إ ن ق و م اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم أ و ل ئ ك شر مكانا و أ ض ل سبيلا ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس آ ي ة و أ ع ت د ن ا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أ ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا و إ ذ ا ر أ و ك إ ن يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا إ ن كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا أ ن صبرنا عليها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 وهو الذي أ ر س ل الرياح بشرا بين يدي رحمته و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م و أ ن ا س ي ا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل ق ر ي ة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن ف ا س أ ل به خبيرا و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن انا س ج د لما ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما والذين إ ذ ا أ ن ف ق و ا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أ ث ا م ا يضاعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد فيه مهانا إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ف إ ن ه يتوب إ ل ى الله متابا والذين لا يشهدون الزور و إ ذ ا مروا باللغو مروا كراما والذين إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة أ ع ي ن وجعلنا للمتقين إ م ا م ا اولئك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما